A'udhu billahi minash-shaytanir-rajim bismillahir rahmanir yo son fa en da mata ina fa وَجَاءُوا عَلَى قَوْمِ صِيبِ دَمٍ كَذِبٍ scorn at summer so lawath l студ there a mura Tre وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ وَاللَّتْ لَكُمْ أَنْفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَبْرٌ جَمِيلٌ One job. وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَعْمَّلُونَ What? Allah الذال كان يذل محسنين وقال Oh on it. Ah واستفق الباب وقدت قميصه من سوء من اوراد في اهل